شهر من الحاول ضعيف. عن نبي عبيد قال وحبيري ضبقت صلى الله عليه وسلم قيله ليدي لي لا نكرني لي. وقد كان وحوى ملي صلى الله عليه وسلم يعجبه كياب قلية الدلاع ضدنك ان اولت في الدلاع ضدنك قيله نقول ف وال jkiله qa waور و j wasun sanaول jراقل qa jika الله sana والsumلهqa wasور فقال رحوري والذي أليم قد نفسينا الصيد بيده قعندي سيفجي الصيد لو سكتها بي سئة مسلحة لما أولتني لو سكتها بي سئة مسلحة لما أولتني وذي لا علاها الزراعة ردهم ما دعوت إنسان قويري حديث وصحيح في مجموع طرقه ونصيف لغيره إبن أحمد رحمه الله تعالى في مسنده الزاربي في صنانه وكذلك الهيثم في مجمع المجمع الزوائب دوراني هي غير كتبة صورها من الجاشي سنوار الصحيح إلا شهر بن حوشب نكالوية قانوية شهر بن حوشب ابن حجر عسقلان رحمه الله تعالى في تغرير تهديم حنيحي صدوق كثير الأوهام والإرسال ومن صدوق ورهم لوأة لكن وهم قيسة إيه إتموتيس قيسة أصرقنا إيه إرسال قيسة حديثه لكن شهدت بضره كله يا حي ولذلك اسكتص ووضعه بمجموعة أروقي حديثه لحن القرية صحيح اللي غيره هو إياه لا أكله الله عليه السلام حتى ناما معجزة من معجزات المسلمين. رسلنا من أحيط هاي حبي وشيء أمثلها من كان قلبه على سل الله علها ونقلبه على سيلها. اللي والله ربنا كليه ده سمع. ويسير فربنا يتواصل الرض من قلها هاي حبي وحاول إن سل الله علها. لا أبي شيء أمثلها. لكن هو عليه الله عليه, عليه دري. وقد كان وحي يعجب خويا ابو غليو اضرع ردن كان ليا ابو غليو صلى الله عليه وسلم فناولته الذراع ردن الله اي ثم قال النبي وحوري صلى الله عليه وسلم ناول الذراع وردن الا فناولته انا الله اي ثم قال وحوري يا رسول الله رسول الىه يوم وكم للشاطئ من سان صار من ذراع ردن فقال رسول الله في يده فعنده سيكون جيد لو سكت عدد سئة مسلحة وايه لو سكت عدد سئة مسلحة لما والسنوذي صلى الله عليه وسلم ما دعوته انت عنك يريه وذي قال حدثنا الحسن من محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد، قال عن فريح بن سلمان، فريح بن سلمان وابعث السفلي، قال فريح حدثني إلى الجمل بئي ورئي من عباد ذهب من عباده، يقال له منك وحلي رأ عبد الوهاب بن يحيى ابن عباد بنك ليدا، اسمه حاوية وحضر باكوجا من السفلي سرنا، وائل. عن عبد الله بن الزبير مكوره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الحثري ما كانت براءة وما كانت في براءة بدون كمون أحيلا حبشي اللحمي من السلوج اللحم ألي, الى رسول الله رسولك حقي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان الحال أجيب وكان هنبا اللحم هي كإلا غدبا كصلب يعني وكان هو عجل إليه عشيب بدرجة لأن ما هي أبو عجل وسلوج بدرجة بدون غيام حديثكم حنان يا عائشة. سأكون كلمك صلى الله عليه وسلم هي بكوقومنا بجعليني. ولكن هي على الجيت وحيس ما حيس صارو قطع وكوكل مركو في سمر يوم. حيس صارو قطع. صادقت النبي صلى الله عليه وسلم كوكل بهيم مهجري. مركان ما دامو حيسو قطع وسأود الجيت lama tuddo kan uu u kaan jiray isaga ugu warbislan jiray dadaw. La kastaa ka waru ضعيف balayayo. Hadisku waa dha'if. Dawr annana tuu الصليمان Annaga koowaad في fulayx وفي Sulaymaan kaleeda. Fiimadni horta waa fiisnaad ee la wadaba Ilaa ku sugan. Fiisnaadii aanaynu ku arayno. Kaasana riisay ما حب العقلان رحمه الله وصاعلها في التغريب والتدوق كثير الخطي ومن ضمن ذلك جفكي صعباً بل إن الله تعالى عبد الوهاب الميحي معبد ومقبول عند المطاعم حذين المطاعم يوم بلغ من ياي أصل أهان شيء وك سادات يال... إذا حاول ين من قبله التهذيب والتهذيب كه وقوم جلهم الله تعالى من خلقهم رعي رغولنا في الباب يوم فلية ذكره المحبان رحمه الله تعالى في أسواء سائل المحبان باو خكوت الماء تابع سائل جو كسر المحبان هذا من جوانب الخلق حاول ين تابع سائل لهم وكنك وراء مدينين صبنا وكما يقول لك ايوك ورغمان ايوك ورغمان اصلي اوهين اسمين اسمي كلهم انقضاع بها حاجة انا الله في يدنا لا يعتبر احده في الهي انقضوا لي ايها يا صديحاته وانمطن قساسه الحديثة صحيحة وحاكو في صلى الله عليه وسلم انوهين كوودة اللي عرد انقصوا الحديث المركة الذي كان يقصوا ومخالف لحديث صحيح حديث كلام صيح وخلاف صحيح المارية إن رحم نبي صلى الله عليه وسلم وجزاه الله فضلكا كانوا من خلافصيحي أقول على الحديث مره سيدنا سعد وبيت على حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مس أردو كيدم أبو أحمد الزبيري على جهة عن مس أردو قالوا, قالوا من السماء صيحاً صيحاً صمرياً صيحاً يجوا كم من يفهمه يفهمه ها قالوا من السماء الحمد لله من الله ورسوله يقول سؤاله به إن اللحم هن الكوع ونالس اللحم الظهري وهن إن أضيا اللحم هن الكوع ونالس واللحم الظهري خووكا داوركا حديث كان اسلاما باص و وعصور من المنجح أحمد دوراني حيثي يغير كو داور عليكم كو في اسلامه و قسوان بعض في احمر قاة منك اللي إلهو أصراً إمن الحاوشم وهو المطروب لكن في بعض الروايات أصراً إمن الحاوشم من اللي إلا قصراً وهو المطروب نغاز إلا ما كان يقصراً وحاولي مجهول وحل إلهو أما مبهد بعدا ينساق إلاهو يا شيخ عيسى لما تقرأني نغريفا سمع شيخ عيسى لما ارقام احمد داور ومغعابه في مسنديه برقاس محمد بن عبد الرحمن بن الهيحه محمد بن عبد الرحمن ظل هي صو ظل هي ابي يزيد محمود يان قريله ما هي هي ملك ليسوا فقطن لمان وخبو ما من كاس مدخولات أفرا ابن حوص من ليره أو متروك لا قدرته و لا غتوبي ذلك كله شيخ الألباني رحمه عن أها مي سلسله ضعيفه والموضوعه وآثرها سيئه في الأمه كذلك في مختصر السناي ليس كل حاجه ضعيفه و بإظهار حدثنا سفيان وكي عن دار حدثنا جليل عن عبد الله أمن ومؤمل عن مؤذي مريفة عن عيسى رضي الله وطلع عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حبيدي نعمل إيجامة لخل وقال حدثنا بو كريغ في يدي سمى محمد بن علاوة ليلة وشيخ إمام مسلوية قال حدثنا أبو بكر بن عياش وإمام قويل أبو بكر بن عياش أي بكر بن عياش وعالم وإنبوها وحالويري من السنلي آه، ماني سللي جوا لويس، وعندك سللي جا، أماه سلتي جا، وعيا لويس. مركّز الله تعالى، والذي إذا ذكرت الأهوال لم يغضب، وقف لقشة على البدع عمرك لغشة، كي البيض على بديان عربة سللي جوا لويس. لا صورها، الظهر معيش، عصوره إلا لكي رحمة الله تعالى. في الشرح اعتقاد اهل اعتقاد اهل الصلوة والجماعة الشيخة متيمية في, في الاستقامة يكس ورهوه على كل حال واثر صغلة وصحيحة بالأمو الموية عن طابس ابي حمزة في مالي عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مهاري ومسيط غلاسي يومي عيبة ومسيط فاختها للا الهي لهم بركون من الهي لهم بركون برحوه لهم قال الله حيث يدخل على البيان صلى الله عليه وسلم فقال الخيري فعندك الشئ ما وحما عيسان فقل سبحان الله لي إلا خبز عنجر ويابيس من جمب المزيان يو خلوا خلوا معي عنجرين يقولون لغة خلق يقولون لغة البيان فقر الخيري هاتين كان ما بيت ما بيت من udu من suuga ama waxa كما qorsaan xama ee baahyuba ama kala badnaado ama kala faqiiroodo fiis guriga fiis dhaxdiisa yaa xalno xalwayn baa من beyton من faqiiroodo beyton guriga min udu min suuga kala faqiiroodo guriga soo fiis dhaxdiisa yaa xalno xalwayn laada waxaa wey عندما قلتها يسوك قريب وحاول يا خلقه يالله سوقية فرطار خلال مغنية كوية على كل حال الحديث كما نستمر عنه هو الحديث حقا في هذا الاسمات بقى فاقصنا أبو حمزة استمال نكال له أبو حمزة استمال نكال له ما شكنا نتعلم حديث الشواهد بولي هي فبالبل او حجه الى احمد اللثمي كانوا نعمل ايدام الخل ما افقر بل تم فيه الخل ويلي اللثمي قالوا صح انا اقول هل افقر كما مضى ما كديت صحاي بينتم من ادمه كما مضى يقول يا توفيق ده حديث وياي الخل ابو أما ابي حاتم ضعف ضعفه 129 قال بي حمزه تفيرا يريد وانما ايفن قال و ابي قال حدثنا محمد بن المصن قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبه نحجاج العتيكي عن عرض امرغثه عن مرغث الحمداني على مولى الخزاري على النقيب رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري فضل عائشة عائشة فضل عائشة فضل بنتها على النساء ده ما في كره واتفضل السرودي أمثال السرودي اللي راسه فضل بنتها على الطاعم أمثال يوكي راشد تكلم عنه وقف فضل بنتها هذا وحول يا مسؤول صلاة أمثال السرودي يعني حد يبغى صيغة شيخ أبوهاج يه مسلم يه غير صداصور حديث يه يعني على كل حال فيلسو هو من عن جيرو مرخ القدره واين ذاك يو عن جيرو هو من مرخ القدره ولذلك بيس اريسين ما مرخ نمده ولا اصل انت ارى مرخ مرخ مريدي وحذاي حلوبك اللي في ان طلبها ها يا عن جيرها واين مرخ هي والله سيرسل أخبار عن صنارة خالد بن اليمين. خمسة وتجدينه. مركل وقتهم وين؟ المركل مرة يعريده يا. الله فنحن أن يعلم غير الكلام دونه ولا يصبه. وشاهه أولا أولا أن يخدم إن طعوه دونه يؤكله. على ذلِه حال مر مرة نتغ ااا حاوية مغلوها نسميك ولا واحد على كل حالات يرسل عادة مرغيين عبدالشهير وكلية سرين في ايه وحيه قريب وانت اقول اجعله انا وحي. وحيه وعن جارة مرح كيلب وصله وطنقه وايضا وايضا بس انا وكلام ما قرمين على الشهيه وحيه تحيه عايشة وانا باسم لانه صلى الله عليه وسلم هو اقلاقي اللهم انها خديدية وحيه لكن النبي هو حد اطلاقيه عام كتليه صلى الله عليه وسلم و هذا رسيب اطلاقه استنوثيه هاي عائشة كفض من البلنة و ما شكع سنن هطبع عائشة يصور النبي قد تلمينه شرف ميانه و قف الليل هاي المرقى هتحاويه هاي دولار كي حلقه هاي الجوديد تيو beeru aka la hafi madiga sallallahu alayhi wasallam oo neey maxaa ku qancaraa oo doortay sharaf iyo guulow atawa sharaf taa inta la iskeytigaa ahbaash iyo siicow laaga kiray abdullahi hirri oo la xiloon jiray ee mu'rafaqa ha ee xirtiisaa waa هناك مرافقه يحقتي سوالي كل وهي عائشه كتاب تيسر الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و بابيت الله كما يقال باب لا تصب اصحابي اصحابي و خضها كشييلها عينا و حين لا تصب أصحابي فوالله فوالله أ... نفسي بيدي لو انفض أحدكم مثل عود أحد ذهل ما بلغ مد أحدهم ولا مثيفه و الصحاوله و خا ابو والله لا ما كنت امشي ابو طلح قيسو اا بورته مجاري كره كومبده الى كومبده بركتنا مجاري كره فلياسو طلح قيسو وها السحابيه حديث كان في صحيح البخاري ولاد شاس مرافقه وصحييري اا وها ويان و الزبير عصاة لله عيشو حافظ النبي صلى الله عليه وسلم و الله عنه و أرضاه إيه طلحة بن عميد الله و عشرة المباشرين بالجلة كبيرة رضي الله عن و أرضاه زبير الزبير و عوام و ضيع نبي ناتيقية و يعنى عشرة المباشرين بالجلة كبيرة أيام فكل يوم كوا تنايل عصير ولا جسور هيديا كوني والعي أيضا بنام كان دعوت بكايم سنة يهود بكايم سنة، أما بحرب الإسلام مسلم يجمع يوسف ويهودي بوعلة، حاكم من سوته فأمر إلي سائر وحاول إيمالي والله إلا وحيد علون وحيدة هي من طعر وحاول في أهل الحديثي فأعلم أنه الصائر البدعة وحاد أذا تتطفك هدو أهل وحكى الشيخ إنو يحي وحاول ينبذعوري يحي أي استفتاء بالله ووينه وحنا نقول صاروا ينهاي خد بعدنا فطرنا بيدو في جريه وياها حتى سلاجيزا بدل كوبينهايا ما في لا أقول أبكر من منهم كن إسلام أبو الإسلام براين ترى ده لكن ما صاروا إسلام حقوق يسوق بيل غير واحد حد يجره إسلام لكن حد سيدله قررني بلاطة وحاوليان شيخ الإسلام بن سيمية قررني وحاوليان الإمام بن رحمه الله تعالى أرؤم عليما يطفر إنه إيمان قلبيه ستفجره إنه كشكي وحاوليان مجتهي لما ديسة إيا قرمى لما إنه كشكي علينا لما سألت xorto bal waxa la sameeyaa diraj galay mar saalsa la hadaa qabo jaahida wada soo istaagtay waxa weeyaan akhbar soo qoray wad uu hawl garayay shidna waxa weeyaan la muhiye oo waxa soo qoray lagu soo اعلم انه صاحب بدعه هل كانوا ملائكه ابي حاتم الغزالي صلى الله عليه وسلم هل كان ابي حاتم الغزالي صلى الله عليه وسلم انا بمقود حواليان عيسى قدك وخس شهه حتى ان الاسلام يرمي مثل انه استلاب يهمه ابي السنه وهي عيسى جريسين كيو كان يا هذا هو حاويان اللي يراه هو حاويان وسخدة يحيط حاويان لجاسيسان وحب يحيط اللي يراه ناس اللي عم عصيره كل شيء يايا واح. عصيره كل شيء يا ولاد يقول استري حديث الإفك يا يكون بير أبو سيف والله يقول ان انت عائشة عائشة الصديقه بنت صديقه اين سلطانور اقوم محمد قال سويي مالها ولا لا كاني اكلت طاسه من السوق الكيسه وصور صورك غير خاصه وفيه قال حدثنا عن قطمة ابن سعيد وفيه قال حدثنا عليكم حجر معجر قال حدثنا سعين الجافر قال حدثنا عن دلائم عبد الحالي المعمر الأنساني أبو طوال عليها في يدتي إنه سمع رسول مالك وما يقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضلوا عائشة فعيشة على مساء الدمر قاية أفضل بلانتها كفضني سريدي وقفض بلانتها سريد على طائر الطعام Rasun kanssa laa ottiin. Hän vaijutui Rasulka. soma. Baattejensi idän Rasulissa Allah. Hän vaijutui. Hän vaijutui. Hän vaijutui. Hän vaijutui. Hän وفيه قال حدثنا قطيرة سعيدهم قال حدثنا عبد العزيز محمد عن سألنا صالح عن نبيه صالح صالحة على الله تعالى عنه أنه رأى رسول, الله رسول الله رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل فور أقضم عمل إن من أجل فور أقضم عمل إن قديم وحاول يجد فوق فوق وحاولي دعوى عارض قيم على الجوجوقيه قيام الجوج أبل لها، توضع كويسيس من أكل صور قديم على برا على معنا وحي الابجدية تذكرك، أنت غني، ثم رأه وخارج أكل صغير من كتب الشعر ما فري الجربكي ثم صلاة وصلي ولا ميت وضع مروريسيس عدوس وصيح بقزيم وصوص في صيحه مع بعض في طيحي. وكذلك kale ka iyo geyga iyo soo saar barka hadii suuga waxa waxaa barka ina silmaamo oo ka weeyseysa arag waxa laga wadaa laba bacna weeyaan ka weeyso tii oo waxa weeyaan ah aha لم يقص الله <سؤال> عليه وسلم ويسأله تجدي سنة يوم إسمه يسأله إذا الله عليه وسلم ويسأله ثم لا كم ولا لكن لا كم ولا عراها ويسأله على براين وانينا طناء وحيل وائل و الحديثي قينتي سدنبا سيفي صور فشل اي ثورقات قال حدثنا النبي قال حدثنا صفيه بنهيره تحول بن داود عرفني و سيفي وهو و انس بكر وائل بن داود كان سفيليا مرص مصرحه لاتصالين يجوف الدانك قال وحاكم إذا وائل بن الداود كم هل من كليه وأخبر طويل كليته وأبكر درواية كثييأ عن الزهري وأول من دولا في الحديث بعمر عمر بن عبد العزيز وياكنا عن لنس بن مالك عن شيخ رامان وياكنا عن لنس بن مالك رضي الله عنه قال الأولى ما الله يقول يسال الله والسلام على صفية صفية عن علاوي عليه عن أروف الجارية نوم بعضها على بعض ما علول عصفية على عصفية كما في بعض الروايات بالصور السيرية والصويع البصاء ولا عليك حبول في رصنة وعاش وعين شيخو إنا بناك ششطن ما, ما. حذل أوليك اطمئق القلب والي بنا عروسك حذية هذا أوليك كريم وحنا يسفنى وصل كان وحرا عن جرادات بسواح كل ويدو عن جرادو بلا طمر فطر ولا يجري إير وحول يام asreew wayna kale haddad mo qoris u baahdo qoris shaad ka skuya haddad awode mo qarsaxowle amae wuxuu marqa timir iyo halka inaga wuxuu حروفه تبدا شكل الحوسه قلبي مع هو وشدوا ذاكري و اصل الله شنه صوياها لا تسوي تاكد ويمن ولاثق اللي كذا وابي حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خويل بن سليمان قال حدثنا فائده وضعيس مولى عبيد بن فائده فائده عبيد الله بن بن الغاصي دوله رسول الله رسول الى دوقس عبد الله اي فايده ومولى عبيد الله بن عبيد الله بن بن مولا رسول الله اروزلال علي بن ابي هاشم الفتي مولا رسول الله رسولك الله, رسول الله ابو فخري قالوا فحدث رحدث لنا علي وهو حدثتي ايبي سلمى لو رغبنوا ورتني ان الحصن من علي وعبد الله بن جعفر عبد الله ابن عباس اي عبد الله بن جعفر اي حسب علي بن ابي طالب اي اتوها اتي اسلاما الله لو قالوا فقال الله وعسونا بإصلاع الإسلام للاعن الله صلى الله عليه وسلم فعال الرغاية صلى الله عليه وسلم ومن صلى الله عليه وسلم ويحصلوا أكل له في سنو نبونا صلى الله عليه وسلم فأخذ الشيء من شعيره وعقا هانا يسوق عضي فضحنا دوا ثم اجعله في قدرين من يؤتيها شيء wa saddat allee iyo kusubtay xogaha heeda shay aw xogaha oo biisay intii sariida waddaqat way ku gooysi al fulfura filfilsha aadiga filfil soo raayix ya filfil midii soo qatalade فقرغضت إليه بوصد وانتفقه وحسن هذا كلمين باكل كلمين كان يؤذب كياب قريب معنى أجعله فرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله قريب سلمونه ججري صلى الله عليه وسلم وحواق عمر صلى الله عليه وسلم انتبأ وحاولي أجعله وحسن وهذا صلى الله عليه وسلم وشوره هناك حنا رأوا حاجات في السنة اللي جوجو قويه، هي حاجات روائيه جديه حوالات، طبعا إسلام دارنا يا كنتر، وبصير يبغى يحاول بس يحاول كل شغله يشوف بودوي صباحها، وحاول اللي عندي يحاول قارن اللي عندي ياشه، أنا قلت له أنا بركه، أدي جاب بودوي لكن الله يحب بودوي يو أو بعض المسلمين قال يترى ما رجع وقري أقشعه، يا ما يا الحديث يا أولي آه وحسب أعضل الله معامل من ما كان يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتراك له فقالوا حضرين يا بري لا تشتهيه اليوم آه فقالوا حضرين لا تشتهيه اليوم ما انت حدوري walaa guriga la miisaan doonayo Isma'iila noobay ana maanta waxa ka wada xorniyi barwaaqada batay oo waxa way aqadu ka filay oo futuuxal farwaad bala heleey oo waxa way waxa lagu waayay baanto xabad oo waxa waxaan iyo حديثة واحد صورة رح في أي صورة وكذلك واحد صورة في سنة ضحفة أخصوصي قطر ستصور لي نافي في أيو صور هاي وكذلك ستصور لي هايس هاي في المجمع الزوائز حديثة بعثة أخصوصي فائد أم فائد ورغم كنتوا أخذوها قانت فائد داخلها قانت فائد وصيح فائد وياه بولا إمام الغاسع منك هاي سجعة. منك باوحوه يام بشه إستغو الألمان حيث في المنع الزوائق وثقة مني إستغو لكن هذا لك أبوشي لا تصدق عنه وعاويا إستغو باعف أكسوان إذا كان لك أبوشي لا تصدق عنه له خطأ كثير من الحجر عميد الله بن علي لفتي لفتيس له إستغو الحديث لا تصدح إلا ما أبوشي Aion kuvata tämän päivän koko ajan. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, jota meidän on tehtävä. Tämä on yksi tärkeimmistä نبينا ويهو وشقي جرتي ورتله ييهدكه ووشي اركتي او كررتي غبرته اليم لمهاينش و ابي طال حدثنا ابو احمد بن عن صفيال الثوري الاكبر قيس عن نضيح العلزي الزهري عبد الله رضي الله عنه قال وحير هاتان النبي النبي صلى الله عليه وسلم في بيس لاكن يجي فذهب حدا لو وان اوغروشن شاطر فقالوا المريكا أنه يحمد عارموا إلي أولئين أن نعلم أنه يحب اللحظة هل يمكن أن يجعل لها؟ هل يمكن وهو يدل بسيء ورعين وكل الحديث القصة الله قصر الحديث هو صيحه في سوراني أحمد في المساديه اللي هذا مطر يمكن أن تصور العراق اللي الله تعالى إحيانا علم الدين من للماء غزاري إذا فرض قتاع خردًا سيكون بلنته وبشيطًا ويا صورة ضحية لو يا إحياء علم الدين هو شمل جلبه معافر فضل الله وقطع العاد كثار كأمر ختفي الدرج فلو حياضة وصحنا والقهيدي قردار آدم فربنا يجزنه وعيلة بدعها فربنا أبو كف حاله سلاط وغائبيو سلاط وحاسو أخرياء وادي عيسى سلاط وغائب وصورة لو لو رحم الله تعالى ذي العتاري مركلة تاري قريبة ثاري لا صل الله بعث ديو والعواية على كل حال وصل الله بخير وحش حواية رجل صلوات كذا جود يا صلاة ولا غير صلاة الله وحناك الله كتاب اشكال الكتاب إشكال ووكله وعياني إخيار المدين في غزالي لكن وحياة تخريجي الإمام العراقي رحمه الله تعالى لتخريجي بالعديث المصر تخريجي وصحيح ليه <تصفيق> ويهي أردني البعنقان وفهمين الله ويهي تخريجيه رحمه الله عليه وسلم وهيه آساني النبي نجم صلى الله عليه وسلم في ميزولة بني لك بدفلت قصانة حيث يتعظي قصانة هو حياة العظيم مركي محاولة محاولة قزوة أحد, علي. أحمد أي علي أحد علي. لو صلح لكن بعد علي سيروا ذاربي بعد علي فكان شل عليه سليم سار جحودا فبحاد جحودا لكن بعض العلماء الخندق ما صلى الله عليه وقيل قال حدثنا ماءبي عمر قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا عبد الله بن حول عقيل انه سمع جاب ربهم وغلئ اه وقال قال سفيان بن واثد العيري حدثنا محمد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه وانا عيسى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على امرأة الهولين وقبل ومليطانه هو الطابدة له منه ينظر على الشيطان وفارج وفأسر منها وعرواته بقماع بلغ وورط من مرغطة من اوحاوية رقبة رقبة وحللت انا اتمرت بركي السيد بسلام اي سيدة وليد بسلام اي يعيقات اللي يضعن فأكلمين نبهو عليه الصلاة والله السلام ثم اتوضع للجمهر نور كيبه هو يسيسى وصله وتكيسى ونصنفه وكبه حيث يتصمي الوقت من علالة الشاطئ نافكي أرغى حين نوده ودعي هم بني ريكاني علالة وحيلا صهرة ليلها من علالة الشاطئ نافكي أرغى هم بني ريكاني فأكروه عليه ثم صلعه وتكي العصر وإن سلعب ذلك هو يسيسني ينغط في كبوله ويسيسني الله موعدك الله إن مبهو صلى الله عليه وسلم تجدي سني ويساء اسمه ريسي سني يعيب ما الله عليه وسلم حديث وحاولي حديث صحيحة وهي تلملي أبو على كل حال الحديث هو صحيح وهي وبيقار حدثنا العباس ابن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح بن صليم صليماني بعيد سماني قال بن عبد الرحمن عن يأقوبنا بيأقوب عن أب المذل قال بحيث دخل عليه رسول الله مع إيسو قلت ليس الله صلى الله عليه وسلم وبعلم منه وعلي صلى الله عليه وسلم ورمان مغوح لانسه الدوالي ومعلقة لسول الله الذي دوالي وحلي قال لا لامها قريها للصر a civil ta iyo cilamtii hawlaha ka kooban ee mar qab loo sala galay in la xoro iyo كد <تصفيق> جوكسو يا علي عليو فإنك عذيب لاقيهم هدى أم بسوعة أثناء هساني كد قالوا الحسر فجلس عليهم بفريسهم حد السلام عليهم والنبي اللي صلى الله عليه وسلم يقوله إليه قال الحسر فجعلت الله بارويا نشيء القنق لدادس دادس يا لدادس أبو حزا فقال النبي وحرش عسل لعليه وحكوري من هذا كنفع السكر عشيب أعطيه مداد دستاني يهدب يارابت لسكرية أبو جري فإلا ما كان أوفق لك أعطيه عفاة شاغة أو أفقتها ببناء حديث هو حسن لغيره فرح وحبا بعثنا خصونا سنة وغيرو صوشي قلي الإباب البالي الصيحي في السلسرة الصيحة بيحسب وحكورك وغراها في السلسرة الصيحة على الرغم أبو, الحا... أبو الحا... أم... الحاكم أبو عبد الله اللي يسابونه و أصحيح من أيهاي السؤال سوف أضغطون رحمه الله تعالى وحليه رحمه الله تعالى في زاد المعاد زاد المعاد وثنيه يجلس كأفراد فالحده بقول إيه الشي في أحسر كتاب أحسر كتاب في في سيرة وكتاب كتاب فوقف في عمق اللي ينقره في دول اللي يتعصله كتاب ناسوية مهي ناس كتاب مهيب كتاب ناسو و زاد في هذي خير العباد بالإله كتابك شرم جلبة الوضع العام يضر الله الله على الهلاق صد حسن الله على الهلاق على الوضع العام لكي شمتها نصغة وكي عدد فالجلدين كسوة البيئيين يقول الله مقيم waxaa weeyaa tawleeyo alaa laa ugu dii salaam aleexiis arif qaaligaa urdo waalidash wa isagoo yar xaruusarayo haddii soo buxtaraya waa maamul ku waraa istaaqay dowanidu yaa waxa weeyaan dawanida iyo ugu qof qof farqad elada unadigu u diidayo xayid qodaagta uristaankeda qof dar xanuun sare yidha. Wa qofka diidaye xanuun u hayo. Isla markaan la hadalay fadada qodob. Oo waxa uu qodaabta cadbaxay. Oo ay sidoo asooma ay waaficno oo ay ka dareeyaan baasha ee wuxuu walaal soo ku sii saanu daraa kale hadii la samlo إلا waahantay in la gajiyo naxruuq wax loogu kala meeshan in la qallajiyo baad tahay waallahu in la qallajiyo baad tahay haddii qabaasi oo soo soo deeyo iyo sii qoysoba ragowdi idiya si go'dhay qaasiir marka waa baabul aad walaal tan iyo tarbiyadu si Cabreel misayilay ayay lagu saah uu u diiday way durba way isbedelaysaa fafki way bedelaysaa buray dad kale qabeecada qofka iyo dadiga ayaa iska daciifay وأي مظهر على غير دفاعي إلى كثر بلته إن وقد بلن في الجر كوا وأحياناً إن الله سكينا يور يطلع نقطتين من سوريا سوا سوا يبقى إلى على كلام رحص حويان ااا بالذات في الأغذية